يقول الهجرة الأولى إلى الحبشة استمرت قريش في قسوتها على المسلمين وتفننوا في إيذائهم فلم يرعوا فيهم قرابه وتخطوا حدود الإنسانية وكان اضطهادهم لهم يزداد براوه يوما بعد يوم حتى ضاق بالمسلمين المقامة في مكه وأخذ يفكرون في حيلة تنجيهم من العذاب الأليم وفي هذه الظروف العصيبة كانت سورة الكهف قد نزلت وفيها إشارة إلى الهجرة من أرض الكفر عند خشية الفترة ثم نزلت سورة الزمر تشير إلى الهجرة أيضا وتعين بأن أرض الله ليست ضيقة للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علم أن أصحمة النجاشية مالك الحبشة ملك عادل لا يظلم عنده أحد أبدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وقد رأى ما ينزل بهم من البلاء وما يصيبهم من القاهر والأذى وهو لا يقدر على أن يمنعهم مما هم فيه قال لهم لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يغذم عنده أحد وهي أرض صدق حتى يجعل الله لكم فرجا مما أنتم فيه قال الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله تعالى ودعوهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ما هو أشد من هذا كله إلى فراق الوطن وترك الأهل وأن يمشوا فرارا بدينهم إلى بلاد ليسوا منها وليست منهم ولا لسانها لسانهم ولا دينها دينهم إلى الحبشة فخرجوا من منازلهم وهجروا أهليهم، ومشوا إلى الحبشة فلاحقهم أثى قريش إلى الحبشة وأوغلت قريش في كفرها وصدها وعنادها ولكن هل تقدر قريش أن تطفئ نور الله تعالى عدد المهاجرين إلى الحبشة فخرج عند ذلك جماعة من المسلمين إلى أرض الحبشة مخافة الفتنة وقرارا إلى الله بدينهم فكانت أول هجرة في الإسلام وذلك في رجب من السنة الخامسة للبعثة وكانوا أحد عشر رجلا وأربع نسوة وأول من خرج إلى الحبشة هو عثمان بن عفان رضي الله عنه ومعه زوجه رقية بنت رسول صلى الله عليه وسلم روى الحاكم في المستدرك بسند ضعيف عن عبد الرحمن بن إسحاق عن أبيه قال حدثني سعد قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهما أي عثمان ورقية لأول من هاجر بعد لوط وإبراهيم عليهما السلام أما الباقون من الرجال وهم العشرة لأن عثمان رضي الله عنه الحالي عشر أبو حذيفة ابن عتبة بن ربيع والزبير بن العوام ومصعب بن عمير وعبد الرحمن بن عوف وأبو سلمة بن عبد الأسد وعثمان بن مبعون وعامر بن ربيع وأبو سبرة بن أبي رهم وسهيل بن بيضاء وأبو حاطب بن عمرو وأما النسوة الثلاث وغبعتهن رقية بنت رسول صلى الله عليه وسلم كما ذكرت آنفا فهن سهلة بنت سهيل بن عمرو زوجة أبي هذيفة بن عطبة وغلدات بالحبشة ابنها محمد بن أبي هذيفة وأم سلمة بنت أبي أمية زوجة أبي سلمة بن عبد الأسد ووردت بالحبشة بنتها زينب بنت أبي سلمة وليلى بنت أبي حسمة زوجة عامر بن ربيع فهؤلاء أول من خرج من المسلمين إلى الحبشة وكان أميرا عليهم عثمان بن مرعون رضي الله عنه وكان رحيلهم رضي الله عنهم تسللا في الخفاء وقد خرجوا متجهين إلى البحر منهم الراكب والماشي وأفق الله تعالى للمسلمين ساعة جاءوا سفينتين للتجارة حملوهم فيهما إلى أرض الحبشة بنصف بنار وفطنت لهم قريش فخرجت في آثارهم لكن عندما بلغت قريش الساحرة كان المسلمون قد انطلقوا آمنين وأقام المسلمون في الحبشة بخير دار عند خير جار بقية رجب وشعبان إلى رمضان ثم عادوا إلى مكة كما سيأتيه سجود كفار قريش في رمضان من السنة الخامسة للبيت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرم وكان هناك جمع كبير من قريش كان فيها سادتها وكبراؤها فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو سورة النجم حتى إذا بلغ السجد سجد وسجد معه القوم جميعا المسلمون والمشركون إلا رجلان هما أمية بن خلف والمطلب بن أبي ودع روى الشيخان في صعي عبد الله بن رضي الله عنه قال أول سورة أنزلت فيها سجدة والنجم قال فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجد من خلفه إلا رجلا رأيته أخذ كفا من تراب فسجد عليه فرأيته بعد ذلك قتل كافرا وهو أمية بن خلف وروى الإمام أحمد في مسنده والحاكم بسد صحيح عن المطلئ بن أبي وداعة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد في النجم وسجد الناس معه ولم أسجد معهم وهو يومئذ المسرق فلا ادع السجود فيها أبدا قال الإمام السنديو في شرح المسند قوله صلى الله عليه وسلم فلا ادع السجود فيها أبدا تقريع على فوته في ذلك اليوم أي حيث فاتني في ذلك اليوم فكيف أترك بعده بل ألتزم بعده جبرا لما فات قصة الغرانيق ذكر بعض المؤرخين قصة باطلة مختلقة تعرف باسم قصة الغرانيق وهي قصة افتراها بعض الزنادق وزعموا فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم تقرب إلى المشركين بمذهع أصنامهم وأنه قال عنها بعد أن ترى قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى قالت تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لا ترتجى وزعموا أن المشركين أعلنوا رضاهم عما تل النبي صلى الله عليه وسلم فسجدوا معه وهين سجد واستنادا إلى القرآن والسنة فإن القصة باطلة ومضوعة قال الله تعالى ولو تقول علينا بعض الأقويد لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين وقال الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وصح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتقرب لصنم قط حتى أكرمه الله بالنبوة وأنه ما هم بعمل من أعمال الجاهلية قبل النبوة إلا عصمه الله تعالى كما ذكرنا ذلك فيما تقدم. فكيف يكون في الإسلام أقوال العلماء في وطلان هذه القصة وقد طعن في صحة القصة جمعا من العلماء قال القاضي عياض رحمه الله تعالى أن هذه القصة لم يخرجها أحد من أهل الصحة ولا رواه ثقة بسند سليم المتصل، وإنما أولع بها وبمثلها المفسرون والمؤرخون المولعون بكل غريب المتلقفون من الصحة في كل صحيح وسقيم ومن حكيت هذه الحكاية عنهم من المفسرين والتابعين لم يصندها أحد منهم ولا رفعها إلى صاحب وأكثر الطرق عنهم فيها ضعيفة وهية وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى وأن ما يرويه الإخباريون والمفسرون أن ساب ذلك ما جرى على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الثناء على آلية المشركين في سورة النجم فباطل لا يصح فيه شيء لا من جهة النقل ولا من جهة العقل لأن مدح إله غير الله تعالى كفر ولا يصح نسبة ذلك إلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أن يقوله الشيطان على لسانه ولا يصح تسليط الشيطان على ذلك والله أعلم وقال الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى قد ذكر كثير من المفسرين هنا قصة الغرانيق وما كان من رجوع كثير من المهاجرة إلى أرض الحبشة وظن منهم أن مسرك غريش قد أسلموا ولكنها من طرق كلها مرسلة ولم أرها مصنرة من وجه صحيح الله أعلم وقد الشيخ محمد الغزالي رحمه الله تعالى يزعم بعض المغفرين أنه وقعت هدنة حقا بين الإسلام وغفرية أساسها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تقرض إلى المسلكين بمنه أصنامهم والاعتراف بمنزلتها وأن هذه الهدنة الواقعة هي التي أعادت المسلمين من الحرج. وماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في منه الأصنام يجيب هؤلاء المغفلون بأنه قال تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لذرطج وإن وضع هذه الكلمات وضعها في سورة النجم مقحمة وسط الآيات التي جاء فيها ذكر هذه الأصنام فأصبحت هكذا أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لتردج ألكم الذكر وله الأنفى تلك إذن قسمة ضيثة إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ويكون معنى الكلام على هذا خبروني عن أصنامكم أهيها كذا كذا إن شفاعتها مرجوة إنها أسماء لا حقائق لها إنها خرافات ابتدعت واتبعت ما لكم جعلتموها إناثا ونسبتموها إلى الله تعالى وأنتم تكرهون نسبة الإناث لكم تلك قسمة جائرة فهل هذا كلهم يصدر عن عقل فضلا عن أن ينزل به وحي الحكيم ولكن هذا السخف وجد من يكتبه ويقوله إن الرسول صلى الله عليه وسلم لو كذب على الله باختلاق كلام عليه لقطع عنقه بنص الكتاب الذي جابه قال الله تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لا أخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين والذي في الصحيح أن رسول صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم في محفل يضم مسلمين ومشركين وخواتيم هذه السورة أي سورة النجم قوارع تطير لها القلوب فلما أخذ صوت الرسول صلى الله عليه وسلم يهدر بها ويرعد بنذرها حتى وصل إلى قوله تعالى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وانتم سامدون فاسجدوا لله وعبدوا كانت روعه الحق قد صدعت العناد في نفوس المستكبرين والمستهزئين فمات ما لك أن يخروا لله ساجدين مع غيرهم من المسلمين لماذا سجد الكفار إذن؟ والصحيح أن هؤلاء الكفار إنما سجدوا لبلاغة القرآن الكريم وأنهم لأول مرة يسمعون القرآن من غير تشويش قال الشيخ الصفي الرحمن المبارك فوري إن أولئك الكفار لم يكونوا سمعوا كلام الله قبل ذلك لأن أسلوبهم المتواصل كان والعمل بما تواصل به بعضهم بعضا من قولهم لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلما باغتهم بتلاوة هذه السورة أي النجم وقرأ آذانهم كلام إلهي رائع خلاب لا يحاط بروعته وجلالته البيان تفانوا عما هم فيه وبقي كل واحد مصغيا إليه لا يخطر بباله شيء سواه حتى إذا تلا خواتيم هذه السورة قوارع تطير لها القلوب والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أذفت الآذفة ليس لها من دون الله كاشفة من هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون ثم قرأ فاسجدوا لله وعبدوا ثم سجد لم يتملك أحد نفسه حتى خر سجده وفي الحقيقة كانت روعة الحق قد صدعت العناث في نفوس المستكبرين والمستهزئين فما ما لك إلا أن يخرج الله سالدين وسقط في أيديهم لما أحسوا أن جلال كلام الله لوى فارتكبوا عين ما كانوا يبذلون قصار جودهم في محوه وإفنائه وقد تولى عليهم اللوم والعتاب من كل جانب مما لم يحضر هذا المشهد من المسركين وعند ذلك كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وافتروا عليه أنه عطف على أصنام بكلمة تقدير وأنه قال عنها تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهم لا ترتجا. جاءوا بهذا الإفك المبين بيعتذروا عن سجودهم مع النبي صلى الله عليه وسلم وليس يستغربوا هذا من قوم كانوا يألافون الكذبة ويطيلون الدس والافتراء قصص كثيرة تدل على انبهار الكفار بالقرآن قلت القصص كثيرة التي تدل على انبهار الكفار بالقرآن الكريم وأنهم لا يستطيعون أن يقفوا أمام بلاغته فمن ذلك ما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه في قصة إسلام جبير بن مطعم رضي الله عنه قال جبير سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطول، فلما بلغ هذه الآية أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون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 أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره قال حسبي لا أبارئا لا أسمع غيرها عودة مهاجر الحبشة وترامت هذه الأخبار إلى مهاجرة الحبشة ولكن في صورة تختلف تماما عن صورتها الحقيقية بل وهم أن أهل مكة أسلموا وقد سجدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال المهاجرون عشائرنا أحب إلينا فخرجوا من الحبشة الراجعين إلى مكة وهذا في شوال من السنة الخامسة البعثة حتى إذا كانوا دون مكة بساعة تبينت لهم الحقيقة وعرفوا أن المشركين أشهد ما يكونون خصوما لله ولرسوله وللمسلمين فهموا بالرجوع إلى أرض الحبشة فقالوا قد بلغنا مكة فدخلوا مكة ولم يدخل أحد منهم إلا مستخفيا أو في جوار رجل من قريش وعاد بعضهم إلى الحبشة عثمان بن مطعون رضي الله عنه يدخل بجوار كان ممن دخل مكة في جوار عثمان بن مطعون رضي الله عنه دخل في جوار الوليد بن المغيرة فلما رأى ما يفعل بالمسلمين من الأذى قال والله إن غدوي ورواحي آمنا بجوار رجل من أهل الشرك وأصحابي وأهل ديني يلقون من البلاء والأذى في الله ما لا يصيبني لنقص كبير في نفسه فمشى إلى الوليد بن المغيرة فقال له يا أبا عبد شمس وفت ذمتك وقد رددت إليك جوارك فقال له الوليد لما يبنى أخي لعله آذاك أحد من قومي وأنت في ذمتي قال لا ولكني أرضى بجوار الله ولا أريد أن أستجير بغيره فقال له الوليد فانطلق إلى المسجد فاردد علي جواري علانية كما أجرتك علانية فانطلقا حتى أتي المسجد فقال الوليد هذا عثمان بن مبعوين قد جاء يرد علي جواري فقال عثمان صدق وقد وجدته وفيا كريما الجوار ولكني قد أحببت أن لا أستجير بغير الله فقد رددت عليه جواره فقال الوليد أشهدكم أني بريء من جواره ثم انصرف عثمان ولبيد بن ربيعة في مجلس من قريش ينشدهم قبل إسلامه فجلس عثمان معهم فقال لبيد ألا كل شيء ما خل الله باطل فقال عثمان صدقت فقال لبيد وكل نعيم لا محاله زائل قال عثمان كذبت نعيم الجنة لا يزول فقال البيض يا معشر قريش والله ما كان يؤذى جليسكم فمتى حدث هذا فيكم فقال رجل من القوم إن هذا سفيه في سفهاء معه قد فارقوا ديننا فلا تجدن في نفسك من قوله فرد عليه عثمان حتى شري أمرهما فقام إليه ذلك الرجل فلا عينه والوليد من المغيرة قريب يرى ما بلغ من عثمان فقال الوليد لعثمان أما والله يا ابن أخي إن كانت عينك عما أصابها لغنية لقد كنت في ذمة منيعة فخرجت منها وكنت عن الذي لقيت غنيا ثم ضحك فقال عثمان بل كنت إلى الذي لقيت فقيرا والله إن عيني الصحيحة التي لم تلطم لفقيرة إلى ما أصاب أختها في الله عز وجل ولي في من هو أحب إلي منكم اسوه وإني والله لفي جوار من هو اعز منك واقدر يا أبا عبد شمس فقال له الوليد إن شئت أجرتك الثانية فقال عثمان لا حاجة لي في جوارك أبو سلمة بن عبد الأسد رضي الله عنه يدخل مكتة في جوار ودخل أبو سلمة بن عبد الأسد المخزومي في جوار خاله أبي طالب فسعى إليه رجال من بني مخزوم فقالوا له يا أبا طالب لقد منعت ابن أخيك محمدا فما لك ويصاحبنا فمنعه منا فقال أبو طالب إنه استجار به وهو ابن اختي وإن انا لم أمنع ابن أختي لم أمنع ابن أخي فقام أبو لهب غضب وقال يا معشر قريش والله لقد اكثرتم على الشيف ما تزالون تتواثبون عليه في جواره من بين قومه والله لتنتهون عنه أو لنقومن معه في كل ما قام فيه حتى يبلغ ما أراد. فقالوا بل نصرف عما تكره يا أبا عتبة. وكان أبو لهب وليا ومناصرا لهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبقوا على ذلك. فلما سمع أبو طالب منه ذلك طمع فيه ورجع أن يقوم معه في شن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال قصيدة يحرض فيها أبو لهب على نصرته ونصرة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال. وان امرا ابو عتيبه عمه لفي روضه ما ان يسام المظالمة اقول له واين منه نصيحتي ابا معتب ثبت سوادك قائما ولا تقبلن الدهر ما عشت خطه تسب بها اما هبط المواسمه وول سبيل العجز غيرك منهما فانك لم تخلق على العجز لازما وحارب فان الحرب نصف ولن ترى أخ الحرب يعطى الخصف حتى يسالما وكيف ولم يجنوا عليك عظمة، ولم يخذلوك غانما أو مغرما جذى الله عنا عبد شمس ونوفلا وديما ومخزوما عقوقا ومأثاما بتفريقه من بعد ود وألفة جماعتنا كيما المحارمة كذبتم وبيت الله نبزي محمدا ولما تروا يوما لدى الشعب قائما ولكن أبا لهب لم يستجب لأخيه أبي طالب في رسول صلى الله عليه وسلم وسار في ركب قريش وهم ابن سعد في أن ابن مسعود رضي الله عنه رجع إلى الحبشة قلت ذكر ابن سعد في طبقاته أن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه لم يدخل مكة وأنه رجع إلى الحبشة حتى قدم في المرت الثانية إلى المدينة مع من قدم وتعقب ابن القيم فقال ورد هذا بأن ابن مسعود شهد بدرا وأجهز على أبي جهل وأصحاب هذه الزغط إنما قدموا المدينة مع جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه أصحابه بعد بدر بأربع سنين أو فإن قيل بل هذا الذي ذكره ابن سعد يوافق قول زيد بن أرطم رضي الله عنه كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قاندين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام وزيد بن أرقم رضي الله عنه من الأمصار والسورة مدنية وحينئذ فابن مسعود رضي الله عنه سلم عليه لما قدم وهو في الصلاة فلم يرد عليه حتى سلم وأعلمه بتحريم الكلام حديث حديثه حديث زيد بن أرقم ونقول يطيل هذا شهود ابن مسعود رضي الله عنه بدرا وأهل الهجرة الثانية إنما قدم عام خيبر مع جعفة رضي الله عنه وأصحابه ولو كان ابن مسعود رضي الله عنه من من قدم قبل بدر لكان بقدومه ذكر ولم يذكر أحد قدوم مهاجر الحبشة إلا في القدمة الأولى بمكة والثانية عام خيبر مع جعفر رضي الله عنه فمتى قدم ابن سعود رضي الله عنه في غير هاتين المرتين ومع من وبنحو الذي قلنا في ذلك قال ابن إسحاق قال بلغ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين خرجوا إلى إسلام أهل مكة فأقبلوا لما بلغهم من ذلك حتى إذا دنوا من مكة بلغهم أن إسلام أهل مكة كان باطلا فلم يدخل منهم أحد إلا بجوار أو متخفية فكان ممن قدم منهم فأقام بها حتى هاجر إلى المدينة فشهد بدرا وأهدا فذكر منهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فإن قيل فما تصنعون بحديث زيد بن أرقم رضي الله عنه قيل قد أجيب عنه بجوابين أحدهما أن يكون النهي عنه قد ثبت بمكة ثم أذن فيه بالمدينة ثم نهي عنه والثاني أن زيد بن أرقم رضي الله عنه كان من صغار الصحابة وكان هو جماعة يتكلمون في الصلاة على عادتهم ولم يبلغهم النهي فلما بلغهم انتهوا وزيد لم يخبر عن جماعة المسلمين كلهم بأنهم كانوا يتكلمون في الصلاة إلى حين نزول هذه الآية ولو قدر أنه أخبر بذلك لكان وهما منهم مفاوضات قريش مع عبي طالب في أمر النبي صلى الله عليه وسلم ايقنت قريش أن بطشها بالمستضعفين من المسلمين ونيلها من غيرهم لم يصرف الناس عن الاستجابة لدعوة الله تعالى وأن طرق الاستهزاء أو تشويه معالم الدين لم تفلح في الصد عن سبيل الله فلجأت قريش إلى أسلوب المفاوضات مرة أخرى فذهبوا إلى أبي طالب مرة أخرى فقالوا له يا أبا طالب إن لك سنا وشرفا ومنزلة فينا وإن ابن أخيك يؤذينا في نادينا وفي مجلسنا وإن قد استنهيناك من ابن أخيك فلم تنهه عنا وإن والله لا نصبر على هذا من شزم آبائنا وتسفيه أحلامنا وعيب آلهتنا حتى تكفه عنا أو نازله وإياك في ذلك حتى يهلك أحد الفريقين فعظم على أبي طالب فرق قومه وعداوتهم ولم يطب نفسا بإسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خذلانه فبعث عقيلا ابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا ابن أخي إن قومك قد جاءوني فزعموا أنك تؤذيهم في نبيهم وفي مجلسهم فانتهي عن ذلك وأبقي علي وعلى نفسك ولا تحملني من الأمر ما لا اطيق فحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم يصره إلى السماء فقال ترون هذه الشمس قالوا نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنا بأقدر على أن أدع ذلك منكم على أن تشعلوا منها شعلة فقال أبو طالب والله ما كذب ابن أخي قط فارجعوا ثم أطلق أبو طالب أبياته المشهورة في نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم فقال والله لن يصلوا اليك بجمعهم حتى اوسد في التراب دفينا فامضي لامرك ما عليك غضابه ابشر وقر بذاك منك عيونا ودعوتني وعلمت انك ناصحي فلقد صدقت وكنت قدما امينا واعرضت دينا قد علمت بانه من خير اديان البريه دينا لولا الملامة أو حذاري صبتا لوجدتني سمحا بذلك أمينا رواية مشهورة ضعيفة وأما الرواية المشهورة وهي يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يا عم والله لوضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته فهي رواية ضعيفة طلب قريش تسليم رسول صلى الله عليه وسلم فلما رأت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ماض في دعوته وأن أبا طالب قد خذ خذلانا ابن أخيه وإسلامه وإجماعه لفراقهم في ذلك عداوتهم مشوا إليه بعماره بن الوليد بن المغيرة فقالوا له يا أبا طالب قد جئناك بفتى قريش جمالا ونسبا ونهاده وشعرا فخذه فلك نصره وعقله وميراثه واتخذه ولدا فهو لك وأسلم إلينا ابن أخيك هذا الذي قد خالف دينك ودين آبائك وفرق جماعة قومك وسفها أحلامهم فنقتله فإن ذلك أجمع للعشيره وأفضل في عواقب الأمور مغبة وإنما هو رجل برجل فقال أبو طالب والله ما أنصفتموني اتعطونني ابنكم أكفله لكم وأعطيكم مني تقتلونه ما هذا بالنصف تسومونني سوم العرير الذليل هذا والله لا يكون أبدا فقال المطعب العديد والله يا أبا طالب لقد أنصفك قومك وجهدوا على التخلص مما تكرهه فما أراك تريد أن تقبل منهم شيئا فقال أبو طالب والله ما أنصفتموني ولكنك قد أجمعت خذلاني ومظاهرة علي فاصنع ما بدا لك مناصرة بني هاشم وبني المطالب لأبي طالب فهنا قام أبو طالب حين رأى ما تصنعه قريش بالمسلمين في بني هاشم وبني المطالب فدعاهم إلى ما هو عليه من منع رسول الله صلى الله عليه وسلم والقيام دونه فاجتمعوا إليه وقاموا معه وأجهبوه إلى ما دعاهم إليه إلا ما كان من أبي لهب عم الرسول صلى الله عليه وسلم فقال أبو طالب في ذلك قصيرة يمدحهم ويحرضهم على ما وافقوه عليه من الحدب على رسول الله صلى الله عليه وسلم والنصرة للنبي صلى الله عليه وسلم فقال منها إذا اجتمعت يوما قريش لمبخر فعبد مناف سرها وصميمها وإن حصلت أشراف عبد منافها ففي هاشم أشرافها وقديمها وإن فخرت يوما فإن محمدا هو المصطفى من سرها وكريمها تداعت قريش غثها وسمينها علينا فلم تغفر وطاس حلومها محاولة طواة اغتيال الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد فشل مفاوضات قريش مع أبي طالب اشتد مكر زعمائها وأجمعوا على قتل النبي صلى الله عليه وسلم فلما كان مساء الليلة التي عرضوا فيها عماره بن الوليد على أبي طالب فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء أبو طالب وعمومته إلى منزله فلم يجدوه فجمع أبو طالب فتيانا من بني هاشم وبني المطالب ثم قال ليأخذ كل واحد منكم حديدة صارمة ثم ليسبعني إذا دخلت المسجد فلينظر كل فتى منكم فليجلس إلى عظيم من عظمائهم فيه ابن الحمضلية يعني أبا جهل فإنه لم يغب عن شر إن كان محمد قد قتل قال الفتيان نفعل فجاء زيد بن حارثة رضي الله عنه فوجد أبا طالب على تلك الحال فقال يا زيد أحسست ابن أخي قال نعم كنت معه آنفا فقال أبو طالب لا أدخل بيتي أبدا حتى أراه فخرج زيد سريعا حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في در الأبقل ومعه أصحابه يتحدثون فأخبره الخبر فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي طالب فقال يا ابن أخي أين كنت كنت في خير فقال صلى الله عليه وسلم نعم قال ادخل بيتك فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أصبح أبو طالب غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بيده فوقف به على انديه قريش ومعهم الفتيات هاشميون والمطالبيون فقال يا معشر قريش هل تدعون ما هممت به قالوا لا فأخبرهم الخبر وقال الفتيان اكشفوا عما في أيديكم فكشفوا فإذا كل رجل منهم معه حديدة صارمة فقال والله لو قتلتموه با بقيت منكم أحدا حتى نتفانا نحن وأنتم فانكسر القوم وكان أشدهم انكسارا أبو جهل لعنه الله تعالى وروى البهقي في دلائل النبوة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أن اناسا من بني مغزوم تواصوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ليقتلوه منهم أبو جهل والوليد بن المغيرة ونفر من بني مغزوم فبينا النبي صلى الله عليه وسلم قائم يصلي فلما سمع قراءته أرسل الوليد ليقتله فانطلت حتى انتهى إلى المكان الذي كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم فيه فجعل يسمع قراءته ولا يرى فانصرف إليهم فعلمهم ذلك فأتاه أبو جهل والوليد ونفر منهم فلم انتهى إلى المكان الذي هو فيه صلى الله عليه وسلم يصلي سمع قراءته فيذهبون إلى الصوت فإذا الصوت من خلفهم فينتهون إليه فيسمعون أيضا من خلفهم فانصرفوا ولم يجدوا إليه سبيلا فذلك قوله تعالى جعلنا من بيت إيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون ولم تزل فكرة اغتيار النبي صلى الله عليه وسلم تزداد في قلوب المشركين يوما بعد يوم روى ابن إسحاق وغيره قال قال أبو جهل لعنه الله تعالى يا معشر قريش إن محمدا قد أبى إلا ما ترون من عيب ديننا وشتم آبائنا وتسفيه أحلامنا وشتم آلهتنا وإني أعيد الله لأجل سن له غدا بحجر ما أطيق حمله فإذا سجد في صلاته فضخت به رأسه فأسلمون عند ذلك أو امنعونه فليصنع بعد ذلك بان عبد مناف ما بدا لهم فقالوا والله ما نسلمك لشيء أبدا فانضي لما تريد فلما أصبح أبو جهل أخذ حجرا كما وصف ثم جلس لرسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظره وغادر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان يغدو، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وقبلته إلى الشام فكان إذا صلى صلى بين الركن اليماني والحجر الأسود وجعل الكعبة بينه وبين الشام فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وقد غدت قريش فجلسوا في أنديتهم ينتظرون ما أبو جهل فاعل فلما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم احتمل أبو جهل الحجر ثم أقبل نحوه حتى إذا دنا منه رجع منهزما منتقعا لونه مرعوبا قد يبست يداه على حجره حتى قذف الحجر من يده وقامت إليه رجال قريش فقالوا ما لك يا أبا الحكم قال قمت إليه لأفعل به ما قلت لكم البارحة فلما دنوت منه عرض لي دونه فحل من الإبل لا والله ما رأيت مثلها مته ولا مثل قصرته ولا أنيابه لفحل قط فهم بي أن يأكلني قال ابن إسحاق فذكر لي أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك جبريل عليه السلام له دنع لأخذها أول من سل سيفا في سبيل الله روى ابن أبي شيبة في مصنفه والإمام أحمد في فضائل الصحابة بسند صحيح مرسل لكنه يتقوى إلى درجة الحسن لشواهده عن عروة بن الزبير رضي الله عنهما قال أن أول من سل سيفا في سبيل الله الزبير نفح نفحة نفحها الشيطان أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج الزبير يشق الناس بسيفه والنبي صلى الله عليه وسلم لأعلى مكة فلقي النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم ما لك يا زبير قال أخبرت أنك أخذت قال فصل عليه ودعا له ولسيبه إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير في مجلس الآخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته